بعيوني شايلتك شايلتك <تصرت> وياي وياي <فعلاً> يا يا يا يا روح روح يا يوبيل في المدوه ما جت كل مجنته لاقه انا باعنو يا اهل مثلي عد هالعبا وسخمه ذي ايامي من كنت عطش يم فتيصير غيمه اكبر من الطف عطفته مو برايا حج بختي بروحي الخوه روحي الغيره بالطفيحي كاتم خيمه زينا بروحي وكل مرومه يا الله تريحه شفه بكفي وبعيون الكون هاك قوتك اللي كرت بالليل الغرفه يضويان يبي ريحة تشف الغالر ماد الخيمة اجتميته والدالي عذره بريح جاوب تعابرتك ما قصرت وياي تسلم يا بعد اختك يا بعد اختك عباس يا بعد اختك مشور طيرني شايل فنوني شايل ما قصرت شويه هاي اسلم يا غالب تعال يا غالب ظل تعاني تدور وجهك ودموع عليك تسال خويا تدرب زي أنا بعالم عفك وما تركب نوعك هزي رأيت العين تودع شوفي ولا شفت قبالك بتفوفي يشدون أحبايا وتعبر من عندي حساسك دورتك شفتك بس راسك يبتع للحياة حيميت متكفل زينك وناصب لي العين محمر من ودعتك يم الشاطي بك يد الشاطي ومايه حسيتك فوقك خجلانه من يا ولادن بالرايه مو بيد يا عباس مجبور ودعتك ورو ودعتك وياك لم يبعد اختك يا بعد اختك عباس يا بعد اختي يا روح روحي المشتاقه بيني وبينك المجوى ما جت كلمه فياكه روح مشيقول عيوني شايه صارت ويا تسلم يا بعد اختك يا بعد اختك عباس يا بعد اختك الاختة تفوقي كلمة خوية مهضومة تعيش تدري من فارقتك محني يمشي وبعدك مكسور ظهري اغتلك يا, يا حنيتي شفت وجهك العافيتي يا اغلى انسان سن الخو وبدونك يذبل يا عباس ومن يتحمل فقد الخواء جرحك كبر من سنيني وودعت وياك عمر لياش الموتي دور الغالي ويكسر خاطر أحبابه ومثلك يسكن بعيون خشي قبرك هنيا لترابة أتنفس بذكراك ما نحظ فارقتك ما قصرت وياك Vš mi je tv da čimný, kobud je tvatolj, obraz na obavno. Te jadani življeni k character na tvoj des ay. Krali يا صوتك ويا يا اسلم لي عاد الخيال صوتك ويا يا والله عطاس بعده يا ابو العشر الكل همرو وفيت يا وني زي بمحتاجتها منك تنقال وين راحت بعدك راحت بال بعد هم تدرب بالدك يا الغالي كبرني سنين سنين مو دي انا تعرفها كبرانو يترا جف كفه شي يبه ملح فراقك نام بعيد وسهران أخلاف عين ضليت ابتل فقدك حد ما بين شيء بدمعتي وداعت طيبة قلبك عايش ليل انهار بصفناتي كل ما يشوف المال يحكي عن بختك ما قصرت وياك islamia ba'd ikhtak ya